أَنْ أخرج قومك من الظلمات إلى النور وأذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإذطَالَ مُسَالِقَوْمِهِذكُرون عممَةَ اللهَِّ عَلَيْيكُمْ إِذْ أَجَكُمْ مِن آالِفِ الرعون إِذْ أَجَكُم مِ آالِ فِي الرععونَ يَسُومُونَكُمْ سُ العذااب وَيُذَبِّبحونَ أَبنَاكُمْ وَيَسْتَحونَ نِسكم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 وَقالَاوا إ كَفَوْونَ بِمَا أُصِْلتُ بِهِ وَإَِّا لَفِي شَكم مَِّ تَدُونَ وَإَِّ لَفِي رُُمْ أَفِي اللهَّهِ شَكُ فاطِر السَّماوَاتِ والالْأَرض يَدعكم يدعكمُمْ لَغفرَِ لَك مِن ذُنُوبك وَُؤخْثرِرَكمُم إ أَجَلٍ مسَمال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 وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ ذُلًّا وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 وَسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تؤتي اكلاها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه جثتت من فوق الارض ما لها ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مَا يشاء ألم تر إلى الذين بذلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار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 وَيفِقُ مَِّا رَزَقناهُم صِوَو عَانَةً مِن قَدلِأَأتَ يَومْ مِنْ قَدلِأَأتَ يَوْوم ال ل بَيُوم فيِيه وَل خِلَان اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَربَ وَأَنزَل مِنَ السَّمائِمَا وَأَنزَل من السماء ماء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 تعدّ ن آمامََ اللهَّ لا تحسوهَا إ الإسَنَ لَظَلوم كَفَّ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 وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم مَا نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 ولا تحسدا ان الله غافل عما يعمل الظالمون اننا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوما ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب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 مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُوْنْتِقَامٌ